أما بعد حديث اليوم سيكون في كلمة مختصرة ولا تطول حول حديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان يقول بعد صلاه الصبح إذا سلم بعد ان يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فكان عليه الصلاة والسلام من هديه كل يوم بعد أن يصلي الصبح يدعو بهذه الدعوة العظيمة الجامعة اللهم إني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وفي روايه عملا صالحا والعمل المتقبل هو العمل الصالح وإذا تأملت أيها الأخ الكريم في هذه الدعوة العظيمة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد أن يصلي الصبح تجد أنها جاءت في وقتها المناسب لأن الصبح هو باكوره اليوم ومفتتحه وكم هو عظيم أن يفتتح اليوم أن يفتتح, أن يفتتح المسلم يوم بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بهذه الأمور الثلاثة العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح او العمل المتقبل وايضا إذا تأملت في هذه الأمور الثلاث تجد أنها هي أهداف المسلم تحديدا في يومه أهداف المسلم في يومه ثلاثة العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح ولو تفكرت في هدف آخر للمسلم في يومه لا تجد هدفا آخر خارجا عن هذه الاهداف الثلاثة فهي جامعة لأهداف المسلم في يومه فجاء هذا الدعاء مفتتحا اليوم بتذكر المسلم أهدافه في يومه وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق هذه الأهداف فهو نافع من جهتين من جهة جهتي تحديد الأهداف في أول اليوم ويقولون إن من أسباب النجاح أن يحدد الإنسان هدف في عمله إذا كان متجها إلى عمل ما أو أمر ما فمن أسباب النجاح أن أن يحدد أهدافه وأن يكون بين عينيه أهداف واضحه محددة يقصدها أما من كان يسير بلا هدف واضح ولا رؤية بينه تختلط عليه الأمور وتتزاحم عليه وربما لم يتحقق له شيء منها فهنا تحديد للأهداف هذا أمر والأمر الثاني توجه إلى الله تبارك وتعالى في الإعانة على تحقيقها بالسؤال والطلب في بدء اليوم ثم يتكرر هذا الأمر مع المسلم كل يوم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في أول اليوم بسؤال الله تبارك وتعالى العون على تحقيق هذه الأهداف العظيمة والمطالب الجليلة وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع وهذا فيه دلالة واضحة أن العلم مقدم وبه يبدأ ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام فهذه, فهذه الدعوة فيها دلالة على أن العلم مقدم على العمل كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل العمل فبالعلم يبدأ ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام وقدمه على العمل وعلى الرزق وفي تقديمه عليهما دلالة على أن استقامة العمل وطيب الرزق أو صلاح العمل وطيب الرزق مبني على العلم فالعلم هو الذي به يميز بين طيب الرزق ورديئه وصالح العمل وسيئه وإذا لم يكن عند الإنسان علم نافع يميز به بين الأمور اختلط عليه الرزق الطيب بالخبيث والعمل الصالح بغيره ولا يستطيع أن يميز في هذه الأمور إلا بالعلم ولهذا كان العلم حقيق كان العلم حقيقا بالتقديم وبالعناية وان يكون في أولى اهتمامات, اهتمامات المسلم أما إذا كان يطلب الرزق بلا علم ويسعى في العمل بلا علم فسأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وهذا أيضا يفيدنا أن هذه الدعوة فيها لفت انتباه للمسلم كل يوم إلى الاهتمام بالعلم وأن يكون العلم في أولى اهتمام اهتماماته في يومه وأن يكون كل يوم من أيامه له ماذا حظ فيه من العلم النافع بحيث لا يمضي يوم إلا ويحصل فيه علما نافعا فالحديث يدل على ذلك لأنك كل يوم تقول اللهم إني أسألك علما نافعا والعلماء يقولون هذا دعاء ولا بد مع الدعاء من بذل السبب فاذا قلت اللهم اني اسالك علما نافعا لابد أن تبذل سببا تذهب الى حلقه علم الى مجلس علم تقرا كتابا تتذاكر مساله الى غير ذلك من الوسائل والطرق التي تتبع في تحصيل العلم ونيله فالدعاء يتبعه بذل الأسباب لكن لو أن شخصا استهل يومه وصباحه الباكر بعد صلاة الفجر قال اللهم من يسلك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ثم سحب الوسادة وضع رأسه عليها ونام حتى الظهر يصل إليها العلم على وسادته ما يصل لا بد من بذل السبب يقول اللهم من يسلك علما نافعا ثم يتجه يقول الله من يسألك رزقا طيبا ويشتغل يبحث عن الرزق فلا بد من بدل الأسباب ولهذا قيل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون لابد من بدل الأسباب لا يكفي مجرد التوكل او مجرد الدعاء بل لابد مع الدعاء من بدل الأسباب فإذا هذه الدعوة تفيدنا فائدة عظيمة أن طلب العلم مطلوب كل يوم لماذا؟ لأننا كل يوم نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام بالدعاء بهذه الدعوة العظيمة فهذا فيه من الفائدة أن المسلم ينبغي عليه أن لا يفوت عليه يوم من الأيام إلا ويزداد فيه علما ويتعلم فيه مسألة حكما يحضر فيه درسا يقرأ فيه كتابا أما يوم باكمله يمضي بدون فائدة للإنسان في دينه أدي مصيبة لو, لو, لو كان الإنسان يتفكر في حقيقة الأمر مصيبة يمضي عليه يوم كان بعض السلف مع شدة حزمهم وقوة عزمهم وعظم دأبهم في العلم والتحصيل كان بعضهم ي... إذا غربت الشمس ربما بكى لا لأنه لم يحصل فيها ولكن التحصيل الذي كان أقل من الم... م... م... مما يطلب لنفسه وإذا, كان في... وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الاجسام لكن إذا كانت النفوس رديئة وضعيفة فالشاهد أن الحديث يفيد فائدة عظيمة وهي أنه ينبغى على المسلم أن يكون له في كل يوم عناية بالعلم وتحصيل العلم وطلب العلم وأن لا يحرم نفسه من العلم ومجالسه وكتبه وما استجد في زماننا من وسائل الأشرطة وغيرها فيكون له حظ. من العلم وتحصيله قال اللهم اني يسألك علما نافعا أسألك علما نافعا وهذا فيه تنبيه أن العلم نوعان علم نافع وعلم ضار يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا علم ضار فهناك علوم ضارة وما أكثرها في زماننا وعلم النافع علم النافع ينفع الإنسان ويفيده فحدد الطلب هنا قال اللهم من يسألك علما نافعا بل كان يأتي في بعض دعوات عليه الصلاه والسلام التعوذ بالله من علم لا ينفع قال اللهم من يسألك علما نافعا والمأن بالعلم النافع هنا العلم الذي هو في نفسه نافع لمن اطلع عليه وأفاده وأيضا انتفاع المتعلم لهذا العلم بالعلم إذ قد يكون علم الإنساني علم نافع ولكن صاحبه لا ينتفع به ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم منفعني بما علمتني اللهم منفعني بما علمتني فقد يكون العلم في نفسه نافعا ولكن صاحبه غير منتفع به صاحبه غير منتفع به فيسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع النافع في نفسه والنافع لصاحبه بحيث أن صاحبه ينتفع به ويزداد به صلاحا وهدى وتقى وتقربا الى الله سبحانه وتعالى ونيلا لمراضيه سبحانه ثم بعد ذلك قال ورزقا طيبا ورزقا طيبا اي واسالك يا الله رزقا طيبا وفيه ايضا الحث على طلب الرزق في يوم, في يوم المسلم وفي كل ايامه مع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في تيسيره مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى في تيسيره وإذا قال في دعاء وإذا قال المسلم في دعاء ورزقا طيبا أي وأسألك رزقا طيبا فإن هذا يغرس فيه ويمكن في قلبه أن الرزق على نوعين طيب وخبيث والمطعم على نوعين والمشرب على نوعين والملبس على نوعين طيب وخبيث ولا بد ان يميز المسلم بين الخبيث والطيب حتى لا يكون مطعمه ولا مشربه ولا ملبسه الا طيبا وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له ولهذا قال بعض السلف أطب مطعمك تستجب دعوتك تستجب دعوتك فيسأل الله عز وجل الرزق الطيب وهذا يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى ان يبعد العبد عن ابواب الكسب المحرمه من الربا إلى الغش إلى المعاملات المحرمه والبيوع المحرمه إلى غير ذلك فالخلاص من ذلك كله داخل في قوله ورزقا طيبا ثم ختم بقوله وعملا صالحا وفي روايه وعملا متقبلا وعملا صالحا أي من الأعمال الصالحة التي شرعها الله تبارك وتعالى وللعمل الصالح وصفان أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون موافقا للسنة فإذا كان العمل كذلك تقبله الله تبارك وتعالى من عامله ولهذا فإن العمل الصالح الذي هو خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتقبل هو المتقبل فالله جل وعلا لا يتقبل من العمل إلا ما كان صالحا أي خالصا صوابا كما مر معنا في هذا المعنى قول الفضيل بن عياب رحمه الله عند قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا ابا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه فهذه دعوه ايها الاخوه عظيمه من كان محافظا عليها فليزدد محافظة ومن كان على غير علم بها أو على غير محافظة عليها فليدرك أهميتها وعظم شأنها ومسيس حاجته إليها كل يوم كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بهذه الدعوة العظيمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانبه الإخوة اليوم بأنه ستقام صلاة الاستسقاء بعد طلوع الشمس ونتفى بهذا القدر والله أعلم نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السهل يقول متى تقال هذه الدعوة بعد صلاة الصبح هل مباشرة تقال بعد الانتهاء بعد الاستغفار أو غير ذلك تكون من جملة الأدعية والأذكار التي يستهل بها المسلم صباحا فإذا سلم عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يهلل ثم تاتي التسبيحات ثم أيضا قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة وقل هو الله أحد المعوذتين ثم يأتي بهذه الدعوة وبقية الأذكار التي تسرع أو يسرع للمسلم أن يقولها بعد أن يسلم من صلاة الصبح هذا السائل يقول يقول يا شيخ تزوجت بثانية ولم أرتاح لكثير من النواحي والزوجة الجديدة لم تقصر معي إلا أني ضائق صدري من هذا الزواج فهل لو طلقتها علي إثم أو ظلم لها أنا في حيرة ما دمت طلبتها ورغبتها وتزوجتها ولم تر منها ما تكره ورأيت فيها حسن معاملة ولم تر منها سوء عشرة فهذا الذي وصفته ضيق صدر يزول بإذن الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالنظر في العواقب والتهمل في العواقب وضيق الصدر هذا أمر ليس لا يقال انه أمر يلازم الصدر لا ينفك عنه بهذا الزواج قد ينفك عنه في ساعة قد ينفك عن الصدر في ساعة لكن المرأة الصالحة والطيبه ما ما يتهيئ للانسان ان بها أما ضيقه الصدر بالدعاء والتوجه الى الله سبحانه وتعالى يا تذهب ولا سيما دعاء الهم الوارد في حديث مسعود ما اصبى عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ما في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله هم وأبدله فرجا وفي رواية فرحا قال إلا أذهب الله هم فالهم يذهب بالدعاء فإذا تيسر الإنسان الزوجة الصالحه التي لم ير منها سوءا وراى منها حسن معاملة وطيب عشرة فمسألة الألهم أمرها بإذن الله تبارك وتعالى يسير وتزول بالدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى وما دمت ارتضيتها وقبلتها ورضيتها زوجة لك ودخلت بها ولم تر منها ما تكره فلا ينبغي لك ان تطلقها ونكتفي بهذا القدر الله اعلم ما صلى الله وسلم على نبينا محمد